فيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وله وصحبه اجمعين ما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَسْقَلَ الْدَعْوَ اللَّهُ رَبُّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِمَا أَتَاهُمَا فتعال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 وَتَرَاهم يَنظُرون إليك وهم لا يَبْصِرون خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 Ajilkan, ajilkika ujjattu dometan edu. Murruunja kamidja, ajilkka diinusu, ajilkka diinusu. karimka, li jattuvan, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, ajadot, سورة الكامدة أعراف هنا دنبيسة سورة دا. أجل كورو كحراني هاي أجل كورو وحاو دنبيسي قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت لا من الخير وما مسني الصوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون أمر أبوي يقول أعت الله فرّى وارنب محمد عليه سلامة وعلى أمره وما دينه نبيك أشج لا أملك لنفسي نفع ولا ضر لا أملك النبي محمد أفضل خلق الله يا وأنت الآن لا فغيره غيره أولى إشجوا إكراهون بها أما مرّ أما, أما جني من باب أولو إلا يسقى أفضل الخلق على الإطلاق حدونا يسقى وحنا وحو أنت مجر حدوس النفس سوحوها ننا نفكر وصحوها كلام مجر أمر إيبوه وغاية توعيد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وحلوين يقول وحاتر هذا لا أملك لنفسي نفع ولا ضرة إلا ما شاء الله إله و نواعه و وعي و دوله و ضريه نفعه و اني جني حدو مريه وي غارايا ادي غري دي حدو دي ولو كنت اعلم الغي وحكرسون هدا نو غاي من الخير انا خير urur الله وما مصنع يسو ومع ملعي مطابتين كان غيب الحيلي قال لك لجيبها يقال وما كان الله ليضلعكم على الغيب ولكن الله يجتدي من رسوله ويسا يسوشيسو بالوعي وقوشيغا ملك غيبنا ألوء قاريهاي ملكنا ألوء قاريهاي إذ لو ذاكتنا ملع للأنبياء والمرسلون ولا والملائكة ولا المقربون ولا غيرهم من المخلوقات وعي أنتان طيب نما يقانا حتى نما الكاسى المهمة برسولك عليه الصلاة والسلام نروى الشيخي إن أنا إلا نذير وفشير أو شيد وعوي إن أم انتحق الرميسير رعضانا جنيه ونبوه بشاري أدون في عني آخرا في عن انتحق ديدنا تقاب الدنيا وعذاب الآخرة أقدقوا أو شيد وعين وعلى لقوم يؤمنون እንቲ በኒሲ በና ከ ጉዳ አይ ለኪን እንቲ ሩመይሰይ ኢማን ቶና ሩመይሰይ አይ አርንጂ ከባይለይ ሰተይ ሃግዳሰ አጀርኪ ሆራኡደን በይሰይ MARKI SIDA TOWHIDKI LO QARIRAY E MILKI ALLAH BANNA KA LOGA MARAY GHAIBNA ALLAH BANNA KA LOGA MARAY AYA ILAA GHAIB E MILKI LO DAYA AYADIN BARIS TA SORE WAHAY محدود حقه الذي أحدك خلقكم سالوم بوتين بن أمي فلا البشر إذن كان بشرا أحدك ذن أمي أي معدود حقه تنظر أنه أنت غير نيقان هنا ذنك كان ري بعلمه وقدرته من نفس واحدة إذن كان بشرك اعتراض أبلا أباسا الذي يبدأ بله حال نفضل ذنك أبو ري وهو آدم عليه السلام اريغ البشر قال له تفسينا يا نفكهيته ادم ليلى اي ساتو دنتين ليدينك ابوري هذه آدم لابوري وجعل ابوابه منها من النفس نفتي ليدينك ابوري يا ادم زوجها نوحي كل وباناي ومرك ادم لابوري وعق جنس بشر دي باللا بيد اسنا ارال لا ابوري ووحو باري نوو وشدو Olkujensa on munahavojen kohtaj. No ana iskivi valaja on. Lavada merkin lavura intakartaj lavadodi valas. Intakartaj lavadodi valas ei. Kolkea elänen no lavadlu avureih mäyä ei. Ilen Adam elädi lu avurei valiakan. Khilafa suladivi lu avurei. Kolkea intako aikamte aivan سورة البقرة نكسر مرناي إذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة خليفة نكيالا يهدي اللي يحاول ما أبوري آدم بالله أبوري إذن آدم واقرناي خلافيا ما أمل بالله أبوري إنه أمك هو قامي ينيدنا لقو نكيالوه نو نغض أحكام تأبان فريو. يا آدم لو أبوري حياة راحا ومحا ليسكونا إليها استجبوا إشنا خلاف الله معبرين إذا نادوا يللا قد نجو ومن محدثات الأمور أو عم منانه رسول كان هروشا جي إن يتحي لا يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة قل ماذا حكنتي غرب على مسارك كذا رسول كبير لا يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة أخير يقولوني أنك ماملكو في العالم إن كاربا أقول عليك لأنك أقل بمامني كاربا وقرنا في بيوتكونا ولا تبرجنا تبرني جالجاهلية الأولى كما كان هناك فيديسه أو, او, او شو انت أن تذكره وأن أخبركم سوء على القبيل وأنه صورة بعضه أي أخبرك ما أنتنا وقت هو هو أولي هذا وضعته عد كثيرة دينه هو تاريخه فولم دين غريز كان لباب العام بايسة قصص لباب العام بايسة قصص وإذا نبغا رتاع نبغا بريه منستر كوني من تونس مي مريس والغريب هذا وين اللي ان إن أرنت أي مسلمين تقالوا حمص مايا الله جابن بل من الكفر ألو بنيه وافقان مرك عداي إنغريز كأيوه، إن كراكويايوه، الفلبين أيو، هذا لكن باكستان إسلامية بالعامه با وياي، ولأول مرة في الحياة دا المسلمة باكستان وكرام دولت قيم باكستان ويا أدو باكستان، أدوح أي بدل، أيهنتي كبغض أصلح إنه ويا ثقافله بالعامه با ويايلا، والكلبات لا لا يفلح قوم ولا أمرهم من وعيتها خلاف سنتها بالعوحي أبو أبو ري ليسكن إليها إن أبقى أنه يشد وحوظا قريبا ملكه يجيماد أي خدمي سؤال ذاقته باطن إلا ظلاء أبو ري خلاف الله مابور سلا تراده إله وينوائك بالعنى أبو ري خصور كمدق نبينا كمدق وما كانت قد أُنصا وما كانت نبيا قد أُنصا ولا عبد وشخص يفتعان فقيل جريجي لي إلا رجال النوح إليهم ما يبير سبحانه كلها مام الأم ذات شكاف ملك مام الأقل هي وحكول هذه ليسكن إليها إنه إذا أحصلوا فلما غورتي تغشها آدم حواء ضباري وقلمودي حملت واو وقل رودي حملا أور خفيفا فضو أفرت بلا ظهروه وحملي خفيفة وإيش كهذا جنى إيش أربعين نطفة أربعين علاقة أربعين موضة سبع أفرت وإن مهول عن ياي أمودي ياي أم, أم لكن عليك الرجال نيس أفر بلواد مركا لما بقولي اللواتي نبي النفط اللهوهم أوهم حصلوا سين وينانايو مركا إم فمرت ولا دقة به بالعمل فهو يرى فلما قرته أثقالت عسلاته المهن نفكو أبورانه فهو روح كل حلول يهي كل كلها وحي عروسة كجير لما يقال و بشرك ألوكيسي عادم بالله أبوري الله اسكو داري أرباي قادين يا تراوحان عروسة كان نفسنا وحولنا قندونا الله الله توقي إلا وحاف مات قبطة برنوكالي أوليكو جنسي هدو نفلوه النقضو هل يلا كل قصالة من لقالي فلما جرت أثغرت أي عزلاتي أي دعوى أدمي حواتج الله إبروين حبهما لفلا لا وربها مركز يقربه طلن كثرين لينعتي تنا حدر إبر نسيس صالحا أنا عافى ما تغلق أذية شيدان دوسيسي أو يلي واحد هذا نحن صناية حلق بون نقناية بلون نقناية كل كاسة الله تجمع الله جاري لينعتيتنا هذا الإبر نسيسه صالحا أن عاف ما اضغبا لأن نكوننا وعن إبره عندنا من الشاكرين إنسان يعملان كقوم هذه س أيام نقدمه لنا تجمع بلانقعد إيش كنتريق الله وعاف ما اضغبا نسي وأنا بطلع كذا قارني وآذية وأنا عند الله يمنعك أفي ما تقام هذا عند الله إن أديك إبافكم هذا لا حنقي ما شيء شد هو خير إذا عبد الحارث وبعث لماذا يا إسحاق ويحرص إنه والله ذا وبرت فلا مرة هذا الحارث وبعث هذا عبد الحارث وبعث ووين يا هذا ما أكله بعث القرش والله ما إبليس كي جننا لك سو بيي حدو البشره ايي كل كاس عبد الحارث مغو مغا خاوي عبد الحارث مركوا تسميه شركيه عبد ماشي هذيمه واه اسم اسمه انا ضايت على لو درو كل كاوينو غفزناي مرك اينو عبد انسان غوكم رااونو واكرا نوو درايو عبد بروكله سكوميل ما ذو بو لسي عبد بره لو بخيي عبد حي عبد وي عبد قاب عبد لو فأعصادا سيركيوه سبب طوحا أبد كدام بأيه أدونيه أبد بهذه عبد, عبد, سرقاليا سرقاليا سرقاليا. عبد الله عبد العمان عبد السمع عبد الكريم عبد الوهاب عبد العليم سجعلي يا كل عشرين كليم نجا اي اي اي اي مده اللى عزكيو اللوه الدونيه وتصمية سليمة إذا أبد خير الله اللى عزكيي سيركي بهذا عي فلما قرتي آتاهما بقوشي حاوي آدم صالحا انقاع في المضغى اي جعل او يلي لله يبوين شركا عبد العارضه وبخيه فيما كي بغى شرير ياله اتاهما اوسيي وعن كان حضن نطفها حض على با حض مضغى يابيهي الابيهي لقوله تعالى بو دليل افرئيتم ما تمنون ان تنخلقونه ام ان الخالق حتى دلعون على الكل كنت عايزه alin kam ma el makan dikti masani ga eba el majdin kadi ga kolka eba hakn el makan be kosiyya aya nasien kara wa maghi lazin kara kolka inad melkara la hadi adam rawi bali na biqabal shegati sheg aga ta'alil وتجعلون رزقكم أنكم تكافؤون إذا المهن الله أبوي شق لواق صدود كل كواح اللوجزير كعبد الحارث شركة أسوكلة شركة خفيفة عقيدة أدوسا ناعم أو تصميمية خفيفة أو معفو عنه كل كسر رب في أجر الله الله وككر كرنا عليه أما وع يشركون أول تصمية أي الله يركك سعودي حاوي آدم هذا هو الجمعي عما يشيكون كفار ومكون وعمرك الله يسكوحي لي وشركها ضوب باللووضي شرك ديب دي دي يا اللاي. هي هذه القرآن كسودة شرك ديب مكيه لي أيها الله يسكوحي لي وعبد العزة هي عبد المنات هي عبد الله كايها لي سعنا الله بحجري إذا عبد الحارس في أورا هي قوان الله يسكو قبطي قولك أسردني فتعار الله ألا وهو ككر نغضي أما وهو يشركون كفار قريشي بل لو ذا جنايان قولك وعلا لليل وحد يبا وحد ذا جنايسو ما حوية هاي أي يشركون ما وحد يبا لو ما وحدنا لا يخلوق شيئا وحب من قولك الخلق واتين تلمانوين اذا لوو قرنايو او غارك نالو ولاكين ايا او مستو كميتاي كل فمركه ادو وحن وحو مين غرب ديغت افا ما يخلقوا كما لا يخلقوا افلا تذكروا ما ويدان خصوصيه غارسه هذا خلق الله الكارك قول كارك طب دارك بشر كارك انت اون كن لن هذا خلق الله فقلوني ما ذا خلق الذين من دونه و على بك دان ودان اي حقي شي كقيب غلين ايسان الوحي قبرت لي توسى ارمي وعكوهما دول ما يعكوهما انت المبنى ما الجرو خلق يكون ما وحي بل ودا جنيان ما وح انا لا يخلق شيئا وحمهم ووحو مداير فهم يخلقوا وان ادي بك كرم وديد ودونا نخدو أما البشر هنأخذوا أما الملاك هنأخذوا أما الصنم هنأخذوا أما الأجرام هنأخذوا واحد يدق قربه دش و الله وما يما إسخوس موحوم وما يباجره أيشركون ما لا يخلق سيم وهم يخلقون أو ولا يستطيعون أنا الأول وحني بل هو شريج لا يحبس قيب بقريج ولا يستطيعون ما لهم كون عبديا نسل جرجال وأصنامته يا مواد يا أحجارته يا مخلوقات كلها انت أنت عبودي وحمركري كر جيم وحمركري وح عبودي يا جو حميسكري كران ولا أنفسهم ينصرو نفط أذنا وألوت كران لما أركو وأصنام تمر كلها عبودي تغسيكود دقوا كحاري شو جسمان لي كرتو تغسيبها لجحينايا طبايشي بله كل كأي جهران بالله مرينا يا كل كإله هذا محتاج كوا كوبا عنه وكم مرمي دم كي سمحتكوا فالي الله كان مرمى ما كنا لا قرينا يا الله الله هذا كنا كم مرمى ما وصدق الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني العميل إلى هذا بعنتاج وكل قرين يا أليجا عندن كارين كل كوع قوبة أليجا أدرزيه كأرين إيزه أصلب كيزه أسرع عيزه ولا يستدعيون ماكران لهم قوة عابودي نسرا هيليا كارجار وماكران ولا أنفسهم هيجمع بودات العابود أي النفط أذانا يصرون أو كارجار إن الكارجار عنكيم درجة لو أنت وكليلة حدادو يرتوا حاكم العابود إيزه ولا قوو وكل راعي كل راعي كان يحيوه أموات أموه أحجار أموه أشجار سماوات أي أجرام أي حد قول كل واحد أدبوه يرتضل أي مصلحة يا أبوه يرتوناك أن يكون راعي سأورنيك وإن تزعوهم حتى هذا واحد عامون يسألون يأرتان إلى الهدى هنون يأوناك أبوه يرتان لا يتبعوكم من راعي مايانه إذن مبرعي كان يحيوه أحجار وحي أصنام وحوى أمواد وحوى أمواد وحوى أمواد وحكجيرين وصواء وحاسماً عليكم كرك إنكسماً أدعوتموهم خدادون يارتان أم أنتم هدادئذين كا صامتون كاهم مستان وإذا انجو غوراً وإستقامت حق لمجره كريب مجره إن الله لمجرته كلك وحي مغترنتي وحب لانتان يمصون بها ربا يكسوا على المكة بناتك خايدوا عيك كتاشه وسعد بكرطه ام لهم يد يبضشون بها هذيك قعن لو ما مشا لدعي ايجا غاع ما قبان الما ام لهم عير يبصرون بها, إن غبتها. أليقا أليقا بها. غبتها اذا اللغه ارك واحد قبطا اديكا ايجا ما قبان ام لهم اذان يسمعون بها دغوا الوم مغلاه قبطا ما قبان اذا واحد عاود يسعدا كروا تبان له تاسك بدل ما هي هذيك واحد قسود انت هذا هو هذيك هذا النور هو واحد محبوب حقا الذي <سؤال> الله <سؤال> خلقكم من ذنبه حداتهن بني آدم من نفس النفعك هذا ذنبه وعيدة منه آدم وجعل <سؤال> بوايه لي من النفعك هذا سوجه النوع ذيك ليسكون إن آدم حصله إلى هذا النفس الله أبوه وذكرت الأهل يقول يحاسد هذا القبيل هذيك هاتك إشكو قيمة هاتك هذين بقيتهك بريا هذيك هذين بميلباط بريا إذا نول لي شرف نجيته حدان حاضرين وصدق الله في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودّة ورحمة وجعلناها ليالا مقرًا كرايا مثل حدي وأنا كوجرته كل كأدل أن حصلوا راعي أدل ما منط فبني ما من نجيته أخي يا ريم نفسي لا تقول جاتو لا ماكاسيفيعن صدح ماكفيعن افر ماكفيعن فدغها نغاكو كوريها لسناي هاجي لي يسكن ليها و مقنت هاد الدنيا لي مصوته دكتاي هاد او كرتاي حابين بقيت كوني قرار مليح و لكن قولوا مركاتكاي ساعتاقا و سريرتو جاهزه تكتو قاولي يا شاهي يا رابطه او بيسل و عاد كبار اكون يار يا الله قديم، كل كرسولك عليه سلام وسلام، نعمانيك ووهي، هدويا لو حكوسها جي، نسك دنيه وينه، حداد بالعنف عنده فليتنبطع، هدويا لو نسك هذا نافع أول، يا عنت هذا ديكشوا طاعة كان مقنكوك، كل كأذيقاب سيدة، نفت هذا سيدة ليسكنه إنه حصله إليها بالعنت وحصله. فلما قرتيه تلشها دوالي أي حملة أورعودي حملة أور خفيفا فدود أثرت بلاده هروول فمرد والله صحتي به حملة لسعتي تهيبة وجعية يلا إمانه زوجي زوجة وما إذا قال يسولم عسلانين فلما قرتيه أطلق العصلاتين تحوى حوية دموي بريان الله يدويل حبهما إذا قالها وربيها معيني عليه لأينا تيتنا إبهدام نزيز صالحا أنو عافيمات غبا لن نكون نو وحنا من الشاكرين إنت هذاك الله كم هذه سأكمل دنو قنينا خلنا جرتي واتأهما إبسي عنو صالح صالح من العافيمات غبا أيج على أني علن له لله شركاءك ولا ولاقة حارث كيو فيما كفذي لولا جع وعطام إبرك لجس إلماها فتعال الله على كرة هذا أما وعي يشركون كرذا المكدج اللو ذاتين أن تقنم ضرة أيشركون موعي إبر لولا جع ما وعأن لا يخلق من شيئا وعظ أوهميرا يخلقون لأمي وولا يستطيعون عن الأولين لهم كوعا بذايا نصر هيل أو ولا أنفسهم أن في يالك هذا يسرون أهيليني أو, أو أنتو عوهم حدادو يرتوا إلى الهداة تصنع لا يتبعوكم أنكوا راعين سواهنا أيز متع عليكم كركينا الدعوتموهم حدادو يرتان أمنتهم حدادينك ساميتونا أنسان أكتر ويسكرمك وحدادو يرتاي كما ينمقل حداد كاموستاي ونتيجة واحدة وصدق الله في قوله ومن أضل من يدعو من دون الله ملا لا يستجيب له إلى يوم القيام بل ما انتو تنوى أما من ارتاقنا أما دقاء أما سنم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيام, من من الى يوم القيام وهم عند دعاهم غافلون ايخو اجيما نافع كلما سقطت ابيك عن لوفتي كاد ما تاي يا غينيايا او نعنعله انت ظياريس كما اوغا ويوم القيامة يكفرون بشرككم حدا ونوكو دي دي ولا ينبوكم مثل الخابير وحولي لسودا تقبيح مشركين دا يا قفار قريش لفول حمين ايي سيدهو لوغمه الى خالقاها واحدكا جبال سماوات والأرض وقيوم سماوات والأرض هنا الدفرون الدردرين وعن وحاهاينا أي كوخل دمين وحمودين قال تعالى خبه حجرين الذين وحاد تدعونه يا ريسان من دون الله بكسوك مركين واصنامي وعن الله حباد أدومه قولتنا يا ريسان وأدوم السيدين أدومه أم سألكم ei sinne ei sinne lämmitiin, ei sinne ei sinne lämmitiin. Aduani mä sanoo, ei sinne kulamit, ei vuodlan, tai ei sinne kulamit. Itiäjäni kovan ei sinne kulamit, ei sinne ei sinne lämmitiin. Fadruhun paluilla adukatin, faliastajibu lakkum, huhei sinne وا عقب ذهبوا اوير كل كاحل مركزي ارتيو هوكو رواناي وحتى انت كبدن ثو غرجينيس اناهم بعد عامون ليس الملائين ارجل لو غيالاي يمسون كو سودان بحال لو غيالك املهم الىيه حيث قع ميالي يبدشون بها قع املهم اعيون ان ديال بها ان ديالك أم له مريه اذانون ده قيال يسمعونوا يحكم اغلا لهذا قيالك قل وعات هذا الرسول الله يجب بلغ جي اي اود هذا مركي لا شيغي هيا لا يلو حد كتيرا دا واحد ابودان اليك بالو يا وهي هاجر يا اولاد يا دفاته لي حين اني شواديه دقيقتنا عليك كلك تحدي بانتا لو عاريت أيديناكي أو كسرنا موسى كل القديلا جبيء إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى صالحين أي واحد يركب آسيك شجيزا إلى أي واحد إلى أي ولي إلى لنا يا إمام رأي كل قينا ما أنت صوبا ودم وليها صالحين محلليلة صالح وحلليلة من أدا حقوق الله كاملة وحقوق إبادي كذلك إلى هاي حق صعيد القف كجوتة حق عدو منا جوتة كذا سارح ليلا كل كعريقة إلى الله لايا يا أنت صوبًا حقوق ذا إبى عدو مجدته إذا يقول لا أوليا لا تاني يا صنم تاني يا حجر تاني يا أمواتا ابن أمواتة يسأل عايقوا يا كل وحات رادا في الله أدعو حدويا تان قالوا سعدنا تين شركاءكم واحد إبلاوة جنجرتين ايارا ثم حداد ايارتانا كيدوني ايهاك ارسالا فلا تنظرون تقيقيا ليسوين وحيلا ايهاقبان كراها اللي ايهاقبتو معاجرة اينا وليه ايها مامولاها ايها مامولا ايها عانتا ايهايا اللهم اعبودك حقاول ايهاك اعلافها دا اموال اون حداد أنك وحى دان صوتا بل أنك مجر الله إمام الله إسلام عابد إنه وريه أنك وريه إمام الله إيا إله الله إبا وينوه عليه لسير تلمان الذي الله نزل الكتاب قرآن كدجي وهو الله أيانا يتولى صالحين أنت صوبا دمانتك الله مام الله حدان صاسه والذين تدعونا إذنك سعادو ذرسان من دونه الله كسوك لا يستطيعون ما أولا نصركم أذنك أقرقار الدين ولا أنفسهم إذن ففي القوضان ينصرون أقرقار مايان وإن تدعوهم حد أدوه يرتب إلى الهدى حنون أدوه يرتب لا يسمعوا كورك أجيب إتقالك واركو أجيب مايان بيهي حد يرمض هذا المغل مايان وتراهم أسلامتهم وحادوا جهدهم إنه ينظرونه دوره إليك أذيك وهم إياك لا يبصرونه وحجه هذا أسلامتهم ما كنت أسميه؟ أشكال مخلوق بها له كيسين جري قال بها بحي بحي اللي بحية له كيسية قال بها انتداد له كيسيه يا قلوب يمت ملوغ لها ما كنت أسمى الله سميه إشي إلعى نسك الله أمين إذا هذا ثالثنا وشيء بافرون وعكوسنا دورا جد مودا نسأل العلماتار. قرو باكوجرا أصحابي وتراهم ينظرون إليك قارن لبهلو كيزي قارن الشبل قارن الضد قارن أول قارن جرنو قارن هذه قرقر فلو كيزي وهم ما يشجع وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون باكوجرا المار. كل كواتس في عقلي أي تغبي عقل جوذي لحماي النوع الموجود بينه وأنا يكرهه كنايا أي محمود أي عابود أي أويارنا أي أو, او عوحيهم بل أرك وإيوه سماه يقولك عقل جوذي يا دورك للرائع إن الذين وحاب تدعون أويارا إسم عابود إسم طوغ إسم كلمة الدعاء أنت واسوق لقلايا دعوة وطوغ دعوة ياري دعاء أبو زي لفظ الدعاء يا أنت صوم علينا النصين من الذين وحد كنحون أيا ريسان أبو ريسان من دون الله أبا وينك أصوكة تقدن الدمامي أمثالكم إذين كأذن لمنا وحيذن دامن يوأذن وحي دريهم لما أركو بل إذن كابر دامن والنسيذن كذيرجا حداي يوم ميتين حداي دعيا أمسار لكم الذين كذبوا منا ما أفيك يا تباريران تا ما كنتم ذين كنتم هداةهم صادقينك في قولكم ما نعبدهم إلا ليوقربونا إلى الله حظيكم يان أن يانوا أيام الله نوح يان حكسي أنو قدوينا يان يو حظي كيالي وأن شجيزا دايم تنتاي فالو الله يستر وح أغير هو قالوا ما هيسد ما هيسد فادعوهمون يارا فليستجيبوا هاجيبا لكم إذنك إن كنتم هداتهين صادقين ما هي في قولكم أنهم يشفعون أما يعفعون إليه واحدر أيام أي شفعق عليهم حتى أتكرهم شيئا يساو قل كآلهم كوالعاب نيسان موحى إليه أرجل اللغي لها المغيالك أم لهم وحا إليه أيدي كعميالك يبدسون وحقوقفتك لها كعميالك أم لهم وحيليه أعين إن ديالك يبصرون وحقو أركان لها إن ديالك أم لهم وحيليه أذان بغيالك يسمعون وحقو مغلال لها بغيالك قل وحد رسول الله ترى ادعو إلي شركاكم شركلا ألاو حلاو داجين يسين هو ديالك ثم كذلك كذلك وفلا تنظرون تقيقها إيسوكنا إن الولي أليقا مامورا هيا الله معدود حقا الذي معدود أي أي وليا نزل الكتاب قرآن كتاجي وهو إيساكا يتولى الصالحين من تصرف النمانت وولئهم مامورا والذين وعاة تدعون من دونها إبا كسوك لا يستطيعون ما أودا نصركم إذنك قرقار كنا ما أودا حدا العابدان حدا توقتان حدا ضيارتان وحقرقار إذن ما أودا ولا أنفسهم إلى أن ففيال قودانا ينصرون أم قرقارا وإن تدعوهم حدا ضيارتو إلى الهدى حنوم أغو يارتو لا يسمحوا مقل الماليان يرمض وتراهم وعذارك إسائيني ينظرون دور أيان أيها دوارك إليك أذلك دور أيانه عندك شكبه اللقرية وعنى فرنتهي أذينك قصر أدنتهي كل كلامي يكون أركان أيها دي سلادهي ومن بيك الحقيقة أن لا يبصر وأجهل وأرق نشمي خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهل مكارم الأخلاق معه يتبعب لقل الله مقيم البنيت أيها العوى أرك إيساء ورسولك عليه الصلاة والسلام فبهي فري كلك أثرك أدبني ربي فحسنتادي حدوسا سندها نواصح معناها واصح وحذنك كرم تعاليم الله فري خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيها دم الكاتبين عليه الصلاة والسلام ملك جبريل مولاه لديه او يري وحنوا بحناي اجدان معنا يدين ليس شرح كل كاسه جبريل نفس حق طيري حتى اسال الرب فلن يق اللفظ الى ان يبكون ماخذو كل سو ويدي حديث جبريل وصو نخذ ويقول يا محمد ان ربك, يأمرك. ربك يا مركه ربك او كفر يا انت من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من غضار، معنى آية دوحو النضي، قفقيه سكودي لوحة رسي، قفقة كوجيان حريدي، قفقة كوم كماغان إسقافي، سمنا عايش رضي الله عنه، أي الله ويديل، الله يرد على دغمي، سكارسنا اللن ولا، سكارنا وكوج على نوشك دبي عديسه كان خلقه القرآن، ذي عديس دونا يسخو لانك. أخريا قرآن كنسيدو الشيكا يوم بياني جيري تصرفاتك صدا قرآنك ووافق سنة وصدق الله في قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي وعا سهب إيه وحي إليه وعا نهي خاع ما يو كلك طبعا ديكي وكامل قرآنك كريمك إيا الليه إليه كلك حكا تبعا سوكا لكوه ركتي وفكا كو قرد الرئيسي إسكع فيه حريري وفق وحيسكو ديني وحاقصي وحن الإسلام كهين أو كمالك هي عادة ماذا؟ هي عادة محنك بريث مال فقاي دينة, دينة عربيسي مثل عمر من الخطاب رضي الله عنه حاكم بها سيد عمر وذين نفدونها ويميلوا باديها كييمي وذين قويلوا أذرويها حر ابن قيس الأورنزري أي هذا اللي يرى ذي القرآنك لفظا ومعنا تشكايثي كمدها العمر من البرلمان سميء من كوارع يواه ماركيحوكم كيس قال لا ديبي وهو روريه رح القرآن قال له ومعه وياقيني من فاسوكوس وداري وذاك غير بادية اليركيا يا دورك كليمي ويلكي فاسوكوس وذاك هو غير وح المغلي من كان دكت حكومة من ركسي سوادي يقيم <تصفيق> كل ذلك والله هذا يجي حر ابن قيس العمر بوشج ويا ذا خير الدية كي يمين يا كدانا يا إغو يربوني كل عمره محكم اليسير فديا جرها في الحق ناتقاً نا ولا جي فوسقري ولا جي هدوسقري وانيربادية الأعاب وأشد كفرا ونفاقا وأجد والله يعلم الحدود ما عند الله لم صعد دين سليعت خلفا وبحلما وإدوس إليه سلام عليكم مورا واجي عمركم عمر كل بس انتو غنيني مم... يا ابن الخطاب يا أمين المؤمنين ملع عمر ملع ويلكا قنحنس خطاب دالايو والله ما تحكم فينا بالعدل الحكم كاد نقومها مليش عدلي معها ولا ترضينا الجزر وحوينا مسيسي حد أنه محمد وإيمانه وحويبهنا سينجري نبنا واها وعطاي ملع هذا الكاسى عمر غلط iraq sal umar wa kul lazi wa albtu dalni asaga no dooni jiray dengat mal kharu mulla dengi disibule bo afarmar ku bilki dibata o dagu alerk asaga ananasha kanay wa al umar qabana wa inta tuun lo ويلكي وحويني يا أمير المؤمنين أما رأوشي وتوتاقا تمدي وحركا لمن تأي أيوهوك بالله بيورك يا أمير المؤمنين هورك عما كلك يا أمير المؤمنين في عمر وعدك يسي إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وعلي عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين عمر وكان وقافا عند الآية هذا يطبع الدين لشيكة العمر يبشو من نوحين جرم وشينا هو إسكاتوري كمبركيزو كل لغضي وذكين هو عذيي ولكين نقي، أمهدنكي أو عنكوشو الله يستيبوه إن ألي قباتي ودين قبتي، قباتي وإن هذا من الجاهلين إذا انت عالمت الإسلام هدين لقاتو رضائسكو مدعالين إن مقعنا المسلمة بقن كونه بقن جاهلوه إسلام نمورك ما جرتوا وإلا الله بيشكم الدعاء قال تعالى خذوا وحني خذ رسولك شرفت له واحد قالته العفو وح فرض تعبيداتك يا رج يشروط يججنت حقا وتر ذنبه العفو وحفظت تط قالوا أمرا عشنا الله عنا لكنك رسولك إن بريسي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمرين إلا اختار أي ما لم يكن إثم لا ذا أهيم هذه الليلة شكرا بليه تفوت بقاعد جري حنان الدم يكسلو مني خذ العفو أي طبق خذ قالو العفو وحفظ سالم ومر هذا مضفر تا الحرف وحشر يكفي عن الواجب والمندو تبلا عرف حرف اللي يرى <تصفيق> كل كواح في عن نذك فرد وأعرف دنو غضح ان الجاهلي وحو اوغي ادباله حكفي الا قالا هل حسبتم من سلام عليكم الجاهلين قيل سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم لا نبتغي haddaba akhlaaqdan keenayni robadan baa ina faray se baan noo u mi ka barfa kubsaarashan to sax kam waas aanu ku yelaasaan yahay oo oo lugu من الشيطان شيطانك سواد و حد نفسك هو سواسيه لكن مخوكو ما جاي اسكان دخي مدحاجي ابو البوساكو يري وحا مرك ابورمان او دوق كانكو موديلهي فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت اسده انت مرك تراهي شيدانك كا. الله كاقبناي دفاعي فينا وكادكيزا مرك سرعي ماكو موكنس حدا زساس سلي علي وافلين إذا كونوا قال ما شيدان بكونه قال مين أيه وأعسكري كندل ملعفيك عاشو كل أيه فستعيد بله إلى مركب كونا ترجل إنه أبوينه سمعن على وح لوجه لدمانتي أم مقرض بذا حليم وقال بذو على سميء إلليكي أيه هو أبوني وقال بلي أيه لكن ما كان باقي بان وفوق فتغيا ابكو خيران شرعيه دينيه ضمير له قفناكم من حرنا ما حال لو كل غراناي وها لو كل غرانايا قفتا تقيغا مركو شيطان كواسواسيو وندو فيه اوينو قركتورو وردو انتور سغرتو يو aluno كوناي اما قف كان هاي بعد نمال يا سيدان نمبي بوكو تاغ مايا ابن اللهبن مايو انا كو مختناني قال تعال إبوه يلين الذين أخيارته اتقوا على كبقة إذا ما سهم داروا طائف مند من الشيطان حد يهدو كداروا وسواسا تذكروا شيطان كيف يخصوصنا يا حقيب يخصوصنا يا بعض الكيف يخصوصنا يا آخر يخصوصنا يا الدنيا يخصوصنا يا كل كوقع فكيرا يوم مسك اليمان مستر تدلوا Miten on kopti, että ei ole ma arsia, että ei ole vaan. Maa, hum, muu possiro, maa, basira, di kalbi kain, aragimaa, kalbi kohdiva, se badilka, uri, hum, uri, sama, aie, karakin, kolkaisen, uri, hum, kaptagen, uri, samana kaisen, paiju, ولا البشر إيا شيتان كذلك أيوؤنصنا مالك ما أيكو ولا لهمين جريد مالك إيا كفرك إيا هي إيا الدمبكو ولا لهم واسب إله إلي سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وشيطان بهم مبذر كو أنوا مبذرين عمل كبا ولا لهم نخذي وإخوانهم إخوان الشياطين يمدون الشياطين تبا تاقا هم ولا لهو ذي كا في الغيب بعذ النماذا أيكو تاقايا ثم هذيكو تاقايا كالقذال لا يغسروا بعذ النماذي كالقافز المايان سيقول تاقايا أيكو لمانايا الله من رحمه الله خذ قادة ودس يابل وأخلاقها خذ قادة الرسول الله العفو وحافظوا وحاق رسمكتك وأمر فرق مضالة العرف وحاوا عن وعريضك جيته حكفع الله قادم qayl jahiri aqon la bayash xagooda akafiila qaadan ay inay aqonto muqata gobnimadu Madu qayelimadu muqla in aan ku muqra qormu muqana ya qor saydi waata ti madu aqobkan wayna u diintiya wadadi ficlayn maro kan wadadi xumay karkaasay muqanaaga laakiin adin la isfaayson la ishaq haqto ma أو أريدك جئتوا عن الجاهلي كل كاس الجهل عن عبت سموقنا إذا شرفت يا قانتناي موقنا إذا كل كونناي سلكا قاقو كناه أصدارين أيه حدوك كنا أصدو بوجوابو يفاتويا قيم ما ينزقنا ك حدوك من الشيطان شيطان عدي نزقون وصوات فاستعيد ما كان كل إلاه أبوين إنه أبو سمع عمر المغلد بدل بحقه هذا إلى alayhimu wa qawban qadamihiisa wa masalihuda ayyuha qawban yahay ashbaru ruuhum wa lam yatakallamaysin arina ay kulka mid ba labadoodi wali taagen qontey garashadii ka tagtay aaladii ka sida awta والكاسوية الذين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتبالوا رسولك وليوا رسولك وحوقوا ليه إنك أقواصي انت ساكو جواب والكاسوية المركان أعوذ بالله إليه أبيه الجنوب ما أنا أول أولا لك حمي انتبالوا رسولك إذن إنه سميع علي من الذين أخيارت اتقوى الله كعبزته إذن ما سوا ما دوه تابته طائف المدور يقاية من الشيطان حديث شيدان حقيقة تابته كذكروا حقهم الحصوصاً أياً فإذا هذا الحصوصاً هم ريقاً مبصرون وحول بصوها أي أي أركان وإخوانهم شياطين تولانهم يمدون شياطين تواحي كتاقاً هم ورانه في الغيب آذنما يقضي هذا أي كتاقاً ثم كذلك لا يخسرون يقصروا آذنما كالقافزاً ماياً وإذا لم تأتيهم باعرهم شياطين تولانهم يمدون سياطين تي وحي كتاقا هم وراليه في بعض انما نقول هذا حي كتاقا ثم كتاقا لا يغسرون اذا ما كتاقبس المايان وإذا لم تأتيهم بعيه المشركين تيما كسورة دوامك وإذا كان سيتفعيدك وقال لديك إسو وإذا كان المشركين تهي أي رسولك وحي كحجيين حياتك وحيي اي اي باكو كسودة جيين alla gata banayna kuwan galbanna no samay qurcasa annowinima dalay qonsanaayna qurumayna qurayna aidal balad balad kan makah bura إذا مالغايف ساكوتي ماذا؟ إلا احنا ورخالها الناس صادرة أولئي حداتهين أضياش المكجوهين أنا محمد صادرين فما يرع أخي ما أنا أنه ضلباني حنا رأسا مايو نقد آيات كان يوحات شئيزون قال تعالى خدوحين وإذا لم تأتيهم خدادن صوبنا قالوا لي أولئما بآيات حلاموهين آيات كهربا هو كون كواهو حياة كوليا قالوا وهي كلين لو لجت بيتها هل لجت بيتها إن أنكره ما إن أنكره أنها دادوني وحنظر بني ما نوجيجد لك رجالك ما نجابك جد لا يال ما نو برقجد من فاعذبنا نوجادجد أديك الذهب يسمي سجد ما لا ما يكون جيرج أقول وحاطر هذا سيد الله لعمرك وحات ساجسان قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسولا قول كذبور قال يبيكني لذي ما الله نعي برتى يبيها يوحى شعري سان إبى كوشق قل أنا كبشر بناي خسورة حتى وحد كذلبا عيسان قر كيناكو ماجرو يقول وحاتر هذا إنما وأكلماها أطيع ورعى ما يوحى وحلي وحيودي إليه هنيك من ربي خبيج حق إلا يجوا حيودي وآيات كان كونك كا أي عبد من الإنسان كان كفر أبداً أو ليحكون إياه لباقول يا صدقني لي عايله إياه ليجيت وتجيء وتقول لقناه هديني ذي كوارم أي آخره ذي كوارم أي وأول بعدين شاكي مصلحية ونقدامنتي إذن تشاذي كونوني أي فما ذي كذا جاي كل كسرنا كفي أبداً أما تاس ونحمنا كابكم إذا وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الأول تضع الله يا راجل بكفى ليش ذا في إسرائيل نبي سكويري حراء أمتها نراكم ما أيها شر سموت بن نبي سالعكويرين طليح دحدي هل نقص صبيه مرهم نبي موسى ليه نقول يقعن نور وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الأول قال الله ما أعرق قال وحد وعلا وعلا إن وحد البذان حدي الله كان الرمي كل كي محي للدلبي لك كان الرمي وآيانا مصلحة وآيانا وليس حقا يا إذا وحبي إذا أغي آيات كادان إذيكم أجرته فمين نيسان وابيرين نيسان وأنا اللي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بريات لا تخوفا أيات كثيرة الله صوت داو كل واحد إلى لا إنما واحد كلامها ما يورها إلا واحد يولي إليه من ربي سبيق الحجي إليه واحد هذا بصائر حاله رب عياز كان يقول كان هذا قرانك كان بصالح حقي ليدني إفتي ميي في وحول بلدين حربي قيوة وحونا كيمة من ربكم فبقين حكيبوا كيمة وخدا نحنوا ورحمة من لقوم من تدبؤيها يؤمنون حق الرومين هيا والقام حلو قبا هيا والنورتا هيك عنفتا هيك أحمد وبعضا أمعدا وحلو قبا هيا ملأ حدي إيمان جرور حدان إيمان في لنا وعيدنا مفعر ما يوم فبدأت غلانك هيا فرتا اللقوتا وإذا قرأ هذا القرآن قرآن كهذا القرآن فاستمعوا فاسمعوا كثيرا الصمع والاجتماع كما يقول صمع وعاو شكره بلدان كلاهين هذا اللي ما قرأس كل عام قبضوا لي قاعدوا من مغريس أبورجي كان مرايضا حين كي سوا مغريسا ما ليه أما الاجتماع ووحدكت هذا إما اسكع هذا إما أنك أقلبه ديبه ويداك شنو قبالايسو قلبي غانشي ديبايسو مسكعد انا قضي كده ايسو مالك انا قودا قمايزو كل كان يسمعو كدارن سمعيقا حتى بابوح الله يصبراي فاسمعوا ما فاستمعوا لكارعي ليكتا انتار راري عيسان وعلى يدين شيغا يا مقلا له القران استمعوا وعلى راري عيانا وعو مع كل اي حتى شن حق هادي لا بوقايو حقا لا بوقايو واكوول ماها شي لا درا زيت بعي وانسى تو شبد قران ما شاء الله اغلينا ايو سبحان الله اسكو درايا الانسات وامسيدا والاستماع دكتو اللصيفيو قف خرجنا واحد ترايا اما وصدق الله في قولي إن في ذلك فلذكره لمن كان له قلب مركهره قلب عافي ما تغوا إن أتجوز التي ما دوي مركل لباد أو الغصمة لك تأنيس فورتي صديق ركوري وركع كوكف ماوي وأول شهيد قب جونا وينوار صدق الأشرد أيه وعدك أما درسك أما وانا لك جوان فعله مهدو مغياه ما إن في ذلك للقراء لمن كان له قلب أساسي قلب عافي ما تغوا ونضيف الليمو قال بيدون تجوج والله لا يا هي يا باضي الكبوه حدا ماشي الله فين وحق لي كل كاءه تحليه بعد التخلية هذا وحن كبني وحن كوجيره وحن كبني مركز وحق قاده يا وليد وحم وحق ولا شيء كاري بدورها اي لغوه دروا ذاتين اي واحد ما قاده كل كاءه تحليه قاده شو في علاقاته بعد التخلية ورتقلب الذين لا بنى يو ان في ذلك لذكرا لمن كان أَوْ قلب او الغ سمع هو شيء فسمع لهم قد غارقه وانثوا موس او, أو امس تركوا فارموا او فستموا وانثوا اكتل غارقه حداد قرآن كان احترامتان كان حلالكو دقيستان قلبي في عانكو قادتان ناشى اللغوش ياتمادان إنه دوني آخرة أبن عريسة به ليس المحققون لعلكم مدنانتين هن ترحمون لذين عريسة كل إبن الله حسى يا سبحانه سيد إبن الله حسى واسده يقرق إبن الله حسى عرب قوامت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حدات رائد مصدرك أرب كوامن ألا لقحنسا جو ريحنا كودر حدات كنايزد حدات سومايزد حدات رقوعايزد حدات دودايزد حدات دغبحنايزد يا لنا وادك الله يو صدق وقلبك أنا كودرا حدات حدأي زنايزد سومات كنايزد في كنايزد خصوعايزد way nee ishi ah ma shawooyin bay ku jirtaa ila qalbiga iyo arabka iyo jismiga saddaxda bay bal laa ku soo wuxuu xusay bana qaadiga qadonnaa leeyahay nin shagaaya waxaad ay baxustay markaa wax isaga ku saabsan ku jirtid oo seddu ku jirtaa wuxuu ku faraxayneysa wuxuu ku ايه ذكر الله رائع اما قول هالنغضو اما فعل هالنغضو اما قلبي هالنغضو ايه ذكر الله شروط افاره ايه ذكر الله سمي ايه افار شرطيبه لأيه اولا السرية يجري امرك هذا يا ابا حسى يسيب انه كو بينك وبين ربك هذا اما ابوه ايه البلوين ما يسيب ناشا وحاكم وغتا الرؤيا والصمعة تتكلم يقول حينئذ اصحاب تاوضاعا مرق القيليه الى عند توجد سوبلها على انفسكم نفتنا ونعريسا فينكم لا تدعون اصم ولا غا الله اكبر يا سلمان من اين كان معنا سميع مجيب مرق يا رسول الله اقريب ربنا فنناديه نناجيه أم بعيد فنناديه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب إذن يأدوغ كفائه ليسانايا هم لقريوه طلبت أتضرعوا وتزلوا إلا أن لا يسكوا بهم به يوه لا تسوق ليس أهيسية الشقون كالسارة كل كتقوف مخلوق وحكرة أبسا استناهي بمزرق باطن حق إلا باطن سيد فالإلحة لي إلا, إلا مركاتي وليسي مضح جلبها بقالي إن دح الله اللعلي وينويدا صحوه يمرك تلروعا وخيفة ودون الجهد واغلمان رضو من القول بالغدوو تلمان تارك وذكر ربك ربك حص في نفسك نفس هذا قليل قل هذا كل حص تلروعا هذا اسبهن بهلايا اسجل إلايا وخيفة بقايا ودون الجهد واغلمان من القول لك بالغدوو السبعة ولا صار قلبت ولا تكون مرنها كمدنق من الغافرين لذلك يا باي اللوبة إن الذين ملائكة عند ربك ربك عكسي قدسك لا يستكبرون إس كما أن إنيسيان عن حفاية إبا أبو ذدي ويسبحونه أن لا يتصبح وله إبا كريم أي يسجدون وسجدون وإذا لم تأتيهم حدادا أولئي من آيات آيات كيد البان قالوا يوكو حجين لو لجت بيتها ايضا انو ضلب طيما انو ليمتي اقول وحاطر هذا انما ورك لم يشع الميال اتبعوا واحكليا ما وحي يحلو وحي اذي الي من ربي فبقي حقي اليك وحي هذا قرآنك كان بصائر حجي عد عدود من ربكم فبقي عجيبون كيهم وهدن هنوي رحمة نحرسوي لقوم يؤمنون حق إذا قريها حدي الله أغرنا أيها القرآن أما خطبة جمعات أما الصلاة قريها أما ملكة لبها اللغة أغرية حدي القرآن لأغرنا أيها ملكة سبها اللغة أغرية فاستمعوا لكها رحية له قرآنك وأنسيتوها موسى لعلكم مدنيدين ان ترحمون بايدين العريسة وذكر حس فبك أذيك ربك في نفسك نفتح هذا قري هذا قرحس تالله رعا اسجل عين إيا وخيفة اغنيت على كغو جرتو يا ودول الجاهري ضوق الان من القول هذا لك تقولوا واغد ان قدو نسكهره يا ور عسان قلبت لبا دابا ولاتكم مرنا همكم غافلا من اللم او من الغافرين كون الله سوق قادي ان حسين ان خورن كمده حنقول ان الذين ملائكه عند ربك تاسيا الله ملائك ان لو ديدو إن الذين ملائكته إن ربيك خبيثات كثيرا لا يستكبرون إشكموا وإن يسيئن عن إبادتي إباع بدي إشكموا وإن يسيئن ويسبعونه حويل مال الله يهفا وتصبح سلام فإنه إبكاري أفر يطبعن مالات القرآن الله إن يلا سجوده أيتي كربات وله يسجد مرك الله ولا سجودا الله أكبر انت الله واجيقروا لك الله وقال لك أكرناه أنه يحصل على سروده وأنه يحصل على سرود الصلاة وإن ذويس قبط وإن أورده السرنته وإن أفقه لدك وآدنته سروده يترمي وعلى ما ذهب عليه ما مشافعيه إجمع معه أي ما له حي الله الله أكبرنا مالك واجيقوا بأه لبقاء سلامنا مالك حدين لو الله في عندي حدين لو يساقى في النواسورة قل قل كهو مسألة خلافية لكن ماذا بك شافعي قل رقب عين اسألات وقلت سطر الحورة جرته ويساقب جيره استقبار القبل جيره أفره من الله الله أكبر قبل بالله فبشي وجيك الله بيك برك الله خار نخضنا الله أكبر لكنا يا سلام عليكم وحلوه أغرناي سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله وحسن الخالقين والله اعلم